باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه والرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ما كل وضوء خرجه مالك وأحمد والنساء وصحح ابن خزينة وعن عمران أن أثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كثي ثلاث مرات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 اتفقنا عليه وعن آله رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح براسه واحدة خرجوا أبو داود والنسائي والترمذي بإثناج صحيح فلقال الترمذي إنه صح شيء في الباب وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدب مرتبة عليه، وفي لقظ الله ما بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وادخل إصبعي السباحتين في ذنيه ومسح بإبهاميه ظاهروا ذنيه رجعوا أبو داود والنسي وصححه ابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنذر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على قيشونه متفق عليه وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يعمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا له مسلم وعلى قيط بن صابرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وقلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما خرجوا الأربعة وصححه ابن حزينة وليبي داود في رواية إذا توضع تقمض نظم وعن أثنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل إحيته في الوضو خرجه الترمذي وصحح ابن خزيمة وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه خرجه أحمد وصحها بن خزيمة وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه مع خلاف الماء الذي يقض لرأسه خرجه البيقين وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بما غير فضل يديه وهو المحفوظ وعن أبيه ريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي أتون يوم القيامة غرى محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب والتمر في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كل ما اتبع عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضعتم بما بميامنكم أخرجوا الأرباة وصحاها ابن خزيمة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى فمسح بناصيته وعلى العمامة والقفين اخرجوا مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم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 ونبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ضوى لمن لم يذكر اسم الله عليه رجعه أحمد وأبو داود وابن معجة إسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وعبي سعيد نحوه قال أحمد لا يذبط فيه شيء وعن طلحة جمي مصرف عن أبيه عن جده قال رأيس رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق يخرجه أبو داود بإسناج ضعيف وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمط صلى الله عليه وسلم واستنذر ثلاثا واستنذر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء أخرجه أبو داود والنسائي وعن عبد الله بن الزيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم دخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ذلاذا متفق عليه وعن نسر رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظهر لم يصب علماه فقال فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضعك أخرجه أبو داود والنسائي وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمدات متفقون عليه وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتظاهر فيصبح ظهوراً ثم يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة أخرجوا مسلم أخرجوا مسلم واتسرا